بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الثالث عشر في شرح نخبة الفكر في الحقيقة هو الوقوف عند فقرات النخبة الفكرة والوقوف عندها له طريقتان طريقة تكون سريعة وطريقة تكون تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى نوع من الطول ولسيما إذا كان الإنسان سبق واندخل هذا الفن وقرأ فيه بعض متونه فنحن كنا وقفنا حاولنا أن نعمل نتعامل بالطريقه الثانية ف.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 الخبر إما أن يكون له طرق ما معنى الطرق في قول الحافظ نحجر الخبر إما أن يكون له طرق أما لفظ الخبر سبق الكلام عليها من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح ومن حيث الأنواع ومن حيث الفروق التي اوردها اهل العلم بالحديث للاثر والحديث. والخبر فلا داعي لتكرار ما سبق اما قوله ان يكون له طرق فينبغي ان نعلم ان الطرق بضم الطاء والراء يجمع على ماذا على طريقه للقاعده المعروفه في جمع التكسير ان فعيل في اوزان الكثره يجمع على ماذا على فعل فعيل هذه قاعده فعيل في اوزان جمع التكسير يعني فعيل يجمع ماذا على فعل بضمتين هذا في الكثره وفي القله يجمع على افعله والأول هو الكثير هو الكثير ولذا قال والخبر اما ان يكون له طرق ما المراد بالطرق الطرق هي الاسانيد أن الأسانيب الكثيرة طبعا لأن الإسناد هو حكاية ركزوا معي جيدا في مسألة الإسناد والسند والطرق لأن الإسناد هو حكاية طريق متن الحديث حكاية طريق متن الحديث ولذلك عرفه بعضهم عرف بعضهم السند بأنه طريق متن الحديث الطريق الذي يوصلك الى قال الله عفوا قال رسول الله وقال ابو بكر وقال الحسن البصري وكثير من المحدثين ركزوا معي جيدا يستعملون السند والاسناد لشيء واحد كثير من المحدثين يستعملون السند والاسناد لشيء واحد أما بالنظر الى غير صناعه الحديث فالاسناد مصدر هذا من حيث يستعملون اول واحد عند من عند اهل العلم بالحديث لكن الاسناد في غير صناعه الحديث فالاسناد مصدر اسنادا يسند اسنادا والسند ما هو اذا كان الاسناد مصدر سند ماذا يقول اسم مصدر او وصف اسم مصدر او وصف فيكون السند من حيث اللغة هو الإخبار وإيش؟ إخباره عن ماذا؟ عن طريق المد هذا السند من حيث اللغة فماذا يكون الإسناد من حيث اللغة؟ ها إذا كان هذا السند هو طريقه ها هو الاخبار عن طريق المد فهذا السند والإسناد ماذا يكون؟ الإسناد هو رفع الحديث إلى قائله. هذا هو الإسناد هو رفع الحديث الى قائله هذا من حيث ماذا من حيث اللغه يعني الاسناد والسند من حيث اللغه السند شنو قلنا ماذا قلنا يا فقري السند من حيث اللغه هو الاخبار عن طريق المد والإسناد صمدى لا قلنا رفع الحديث الى قائله هذا من حيث الاصطلاح ولا من حيث اللغه من حيث اللغه اما السند والاسناد في الاصطلاح فمعناهما واحد السند والاسناد من حيث الاصطلاح معناهما واحد شو هو معناهما حكايه طريق المتن لا بد ان تزيدوا يعني هذه الفهم للفهمي فقط باي صيغه من صيغ الاداء حكايه طريق المتن باي صيغه من صيغ الاداء حكاية طريق المتن باي صيغة طيب. هذا القيد مهم جدا في صياغ ولذلك القاضي زين الدين زكريا في فتح الباقي بشرح الفية العراقي لما عرف عرف وماذا قال الطريق الموصلة إلى المتن لما وماذا قال الطريق الموصلة إلى المتن فإن هذا لذلك قلنا ينبغي أن نقف عند الفقرات لأن هذه الفقرات مهمة هذه الفقرات كالتأسيس لطالب علم الحديث. بقي السؤال وهذا فيه تنبيه مهم جدا وهو أنه شاع واشتهر بين اهل العلم بأن السند هو ماذا؟ سلسلة, سلسلة الرواطي الموصلة إلى المت هذا مشهور لما هو مش كلهم يقولون هذا في الغالب ماذا يقولون؟ سلسلة الرواط الموصلة إلى المت ها؟ سلسلة الرواط الموصلة إلى المت هذا مشهور ولا لا؟ قرأتم هذا في كتب المصطلع هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ومن قال بأنه غير صحيح يعني يبرعين ضرور يبرعين لنا ها؟ سبق قلنا في علم النح أن أهل العلم بالمنطق بالمنطق قالوا التعاريف وهذه قاعدة مسلمة طبعا لأن ليس كل ما قاله المناطق لا يقبل إلا إذا كان نظر إلى لوازمه كما سيأتي إن شاء الله يقولون بأن التعاريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة وهذا التعريف إذا نظرنا إلى إليه شو سلسلة رواتي سلسلة الروات الموصلة يعني. إلى المد. هل هو جامع مانع أم غير جامع ولا مانع هذا غير جامع ولا مانع لماذا؟ لأن السند ماذا يشمل هذا افهموا لهذا لأن أنا علمت لكم ما عرفتم يعني أين الخلل في هذا التعريف لكن إذا فهمتم بأن السند عندما يطلق يشمل إيش شيئين اثنين الأول يشمل الرجال، سند يشمل إيش؟ الرجال وهم الرواتب، روات عادي. هذا يشمله بالدرجة الأولى، لأنه كنا قلنا له إيش؟ الإسناد، الإسناد واضح. الثاني ما هو؟ لا، إحنا نتكلم عن الإسناد، لا نتكلم عن النت. لا، يشمل يشمل سيّة وأدوات الأداء، يشمل سيّة. وأدوات الاداء فاذا نظرتم الى التعريف ماذا يشمل, ماذا يشمل؟ الاول فقط شمل الرواه والرجال فقط ولم يشمل صياغه الاداء فالتعريف على هذا يكون ناقصا غير جامع ولا مال فهمتم هذا طيب قد يقول قائل كونه وصفه بسلسله والسلسلة تتضمن أدوات الأداء ماذا يكون الجواب؟ عندما قال سلسلة الرواتي الموصلة المد فكونه جعله سلسلة إيش هي؟ مادام جعله سلسلة؟ معناه أنه تتضمن أدوات الأداء والأدوات هي التي تربط كل راو بمن فوقه فوق الشيخ عن شيخه عن شيخه عن شيخيه أو تلبية عن شيخه عن شيخيه عن شيخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح إذا تتضمن قد يقول القائل السلسلة لا يقال السلسلة إلا إذا كانت متصلة الحلقات صحيح طيب إذا إذا ثبت هذا فيكون التعريف جامعا مانعا ها الجواب لا لماذا لا؟ لأن هناك من ما تكون الواسطة في بعض طبقاتها من غير الرواد. كيف يمكن ذلك؟ أسانيد تكون في بعض الطبقات غير الرواد. إذن ماذا يكون؟ ها إذا كان غير الرواد ماذا يكون؟ قالوا مثل ما أخذ بالوجادة الوجادة اللي هو أسانيد؟ ليس هناك أساس. اذا ما هي الوسيلة هنا؟ هل سيقول الآدم الكتاب؟ الكتاب ليست ليست رواية. مثل عندما يأخذ الكتاب وجدت في كتابي كذا وكذا. أما إذا اخبره أعطاه كتاب إجازة وأدين له هذا انا ذاك سند. لا هو يقول وجدت في كتابي كذا وكذا. إذا الوجدة ولا سيئتنا إن شاء الله ما قيل في مسألة الوجدة. ولذلك على هذا يبقى تعريف كيف هو كما قلنا جامع المانع ولا غير جامع ولا لماذا لان انا نبات لهذا هذا لان علي العلماء قالوا قد يقولون بان اش بان السلسله لا توصف بكونها سلسله لا توصف بكونها سلسله سلسله الا اذا كانت متصلة الحلقات متصلة الحلقات اذا فهذا كافي ولكن رد عليهم بان هناك بعض ال... في بعض الطبقات لا يكون لا يكون هناك سند إنما يكون هناك ايش كتاب يكون هناك كتاب والكتاب هي نعم يكون هناك وجد إذا الواسطه فيه ايش هو الرجل الراوي ام الواسطه الكتاب الكتاب للرجال ولذلك نجد المحدثين هذا للتنبيهذا نجد محدثين يقولون روى فلان عن كتاب فلان وهذا تجدونه في كتب العيد كثيراً وفي كتب المصطلح روى فلان عن ماذا عن كتاب فلان عن فلان عن كتاب فلان إذن هذه وجدة هذه وجدة روى فلان عن كتاب فلان عن فلان وهذا لو أمثلة كثيرة في أطراف الغرائب والأفراد تجدون أنهم يستعملون هذه العبارة ولذلك تنبهوا لها والصحيح أن يقول نقول بانه غير جامع ولا مانع والإسناد هو الاخبار عن طريق المت الإسناد هو كما قال الإمام بن جماعة في كتاب المنهل الراوي في مختصر ها علوم الحديث النبوي كتاب عندي موجود هنا كتاب صغير المنهل الراوي في مختصر علوم الحديث النبوي عندما عرف الاسناد ماذا قال؟ قال هو رفع الحديث إلى قائله والمحدثون يستعملونهما لشيء واحد هذا يقول رفع الحديث التعريف لي من هذا؟ السند الإسناد؟ الاسناد الاسناد رفع الحديث إلى قائله، ثم قال: والمحدثون يستعملونهما لشيء واحد. واضح مفقود؟ ها، يستعملونهما لشيء واحد. وإن كان الإسناد يأتي لمعنيين اثنين. الإسناد يأتي لمعنيين اثنين عند كثير من أئمة الحديث. فما هو المعنى الأول؟ الإسناد يأتي لمعنيين اثنين. المعنى الأول ما هو؟ ها، واضح السبتمة فلنا. فهمنا بعدك اولا التعريف السند والاسناد ما هو تعريف السند ها الاخبار عن طريق المال والاسناد ما هو رفع الحديث الى قائله وكثير من المحدثين يستعملونه لشيء واحد هما الشيء الواحد طيب الاسناد في الحقيقه ياتي لمعنيين اثنين المعنى الأول الاول عزو الحديث الى قائله أسنده إلى خلاب بمعنى عزاه إليه أسنده إليه أي عزاه إليه واضح هذا المعنى الأول المعنى الثاني يكون مرادف للسند يكون مرادف للسند واضح هذا فهمتم المعنى الأول ما هو عزوه عز الحديث. الحديث إلى قائلين أول الذي قلنا رفع الحديث إلى قائلين نعم والثاني إذن حسنين. على هذا الذي ذكرنا لكم فهو مرادف اللهم من ناحية كونه مُُرادي فى من حيث اللغة ام من حيث مُرادي فى اللهم سيد ص Lane كونه مُرادي فى اللهم من حيث اللهم ام من حيث أستراح ماذا قلنا لأن معنى قلنا وكثير من المحدثين يستعملون عوما لمعنى الواحد. الواحد إذن هو من حيث اللغة أو من حيث ما من حيث الاستراح من حيث الاستراح واضح طيب أنا جمعت هذا في بيتين هذا وللإسناد معنى هذا كلمة هذا ها حرف تنبيه طبعا ذا اسم إشارة كيف تعرب هناك من العلماء قالوا لها إعرابات سرعة ورجحوا أن إعرابها مفعول بفعل حذف افهم هذا افهم هذا ها. هذا وللإسناد معنى عند الأئمة مبينان <تصفيق> هذا وللإسناد معنيان عند الأئمة مبينان عزو الحديث للذي له استند عزو الحديث للذي له استند وطارة ياتي مرادف السند واضح ها ملك عزو الحديث يرفع انك طالب حديثا ينبغي ان يكون سريع الكتاب عزو الحديث للذي له استند ها اتي وطارت نياتي مرادف السند مرادف السند وطارت مرادف السند عزو الحديث ما معنى قولي عزو الحديث عزو الحديث معناه نسبه الحديث الى قائله هذا معنى العزو هنا نسبه الحديث الى قائله فيكون الاسناد مغايرا او لا مغاير مغير يكون مغايرا للسند عزو الحديث الى قائله واضح هذا انهما معنيان عندما الاخص هما معنيان واضح هما معنيان فهمتم البيتين فهمتم البيتين طيب ولذلك الامام الزركشي في نكته وكذا الإيمان الجماعة في وكذلك الامام من جماعه في المنهد وكذلك السيوطي حافظ السيوطي لما جاءوا الى السند ماذا قال؟ ليس ماذا قال؟ هو ماخوذ من السند قال هو ماخوذ من السند ما هو السند؟ قال هو مرتفع وعلا من سفح الجبل هو مرتفع وعلا من سفح الجبل وهو مرتفع وعلا من سفح الجبل انظر من ها انظر من. لماذا لان المسند هو مرتفع وعلا من ماذا من سفح الجبل. من سفح الجبل شوف السلسله لان المسند يرفعه الى ماذا المسند اه هذا لان المسند ماذا يفعل يرفعه الى قائله المسلم يرفعه الى قائله أي نعم ولذلك يجوز ان يكون ماخوذا من قولهم فلان سند فلان سند يجوز ان يكون ها فلان سند واضح ما معنى سند ها ها واضح ما معنى سند اي معتمد فلان سند ماذا قال فلان سند أي معتمد فسمي الإخبار عن طريق المتني سند لماذا لاعتماد الحفاظ ركزوا معي لحت... لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث حفار اعتمدوا عليه في صحة الحديث فأعتمد هذا السند سمد واضح فاذا ما نقول بأن فلان سند معنى سند معتمد فلان سند أي معتمد ولذلك من الأقوال السائرة على العلماء يقولون لقد خذل الناس جميعا ما عندي سند إلا الله هذا عندما يقول ما عندي سند إلا الله ما عندي معتمد أعتمد عليه إلا الله وهذا هو الذي وقع في الشام خذلهم الحكام جميعا ما عندهم سند إلا الله وكما قلت سابقا ينبغي أن نتبرع ولو بدقائق نضيفها في سجودنا نزيد في سجودنا ندعو لأهل الشام وندعو لأهل بورما في سجودنا لماذا تخافون من الطواغيت حتى في سجودكم ولذلك سفيان الثوري كان يقول لولده اني لا في سجودي من أجلك اني لا في سجودي من اجلك يعني يدعو له بالصلاح فنحن ندعو ولا هذا الوقت الإجابة صلى الله عز وجل أن يدك الأرض تحت أقدام روسيا ومن معهم من الصليبيين والصفويين والنصيريين ومن يساعدهم بالأموال الله أن يحرقهم بها فسينفقونها ثم تكون عليهم حاصرة ثم يغلبون ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم ومعداتهم غنيمة للمجاهدين إن شاء الله كما نساله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم طيرا ابابيل وأن يحرقهم بناره وأن يرينا فيهم فيه عجائب قدرته فالله مستعان يعني أنتم تعلمون أن كثير من علفاء التواغيط لا أقول علماء علفاء التواغيط عندما وقع التفجير الذي وقع في مصر كان وراءه مخابرات أمن المصري ولكن ومع ذلك ما يسمع لهم بأمن الدولة ومع ذلك نسألها للإخوان وطلع علينا من يستنكر منهم هذا الكلب مع احترامتنا الكلب الجفري يستنكر وما سمعنا له صوتا ما سمعنا لصوته النجس كلمة واحدة ولا محمد حسان ولا سمعنا منه كلمة واحدة في كنيسه النصارى وأيضا وزارات الأوقاف أوقفهم الله على أبواب جهنم ما سمعنا لهم صوتاً عندنا يقع شيء يعني يعطونا الـ الـ الخطب للخطباء يتكلمون ولا يتكلمون أحد بل وزارة الخارجية عندنا كأنها باركت. فنسأل الله عز وجل اللهم لا ناصر لهم إلا أنت اللهم لا معين لهم إلا أنت اللهم لا حسب لهم إلا أنت اللهم انصرهم اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا فإذا كان أقل شيء افتحوا الطرق يفتح الطرق فتح الله لكم أبواف في جهنم صلى الله عليه وسلم والعافية هي مفتوحة بإن الله عز وجل على كل نقول سند أي معتمد فلان سند. سند أي معتمد أذكر لكم قصة سبقا ذكرتها لكم ولكن جاءت هنا المناسبة الإمام أعمش الأعمش قال لأحد تلامذته لما طلب منه أن يحدثه فقال له لا ورفض ثم لما جاء بعض الطلبة فقال له اختر السند أم المتن ماذا هناك أحد الطوله دعا ما يقول سامين السند أم المتن يعني قال له اختر إما السند وإما المتن فقال له التلميذ أراد أن يمدحه أنت سند أو أنت إسناد عندي معنى أنت إسناد يعني أنت معتمد وهذه تلميذ وتعرفونها أبو بكر بن عياش يعني هو الذي قال لشيخي الأعمش حدثنا بحديث وهذه كما إن شاء الله إذا بقي لنا الوقت في الأيام المستقبلة نصرد كتاب نصيحة للحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث الخطيب له كتب كثيرة في علم الحديث فأبو بكر بن عياش قال لشيخه من هو الشيخ هنا الإمام الأعمش سليمان بن قال حدثنا بحديث فقال لهم لا ولا بنصف حديث وكان شديدا في, في مسألة حتى كان عنده كلب أكرمكم الله يطلقه على الطلبة كان يعني عندهم التفرقة المنخل كما نستعمل المنخل للدقيق هم كانوا يستعملون المنخل ايضا للطلبة يعني الطالب تدرسه أول ما يبدأ أول شيء عندما يخرج من من ريشه يبدأ يرد على شيخه من قال لذلك كان يقول أحد مشايخنا من أراد عدو من حينه فليعين طالباً بلحيته يعني أول ما يبدأ يبدأ بك أنت على كل الشيخ عندما يدرس لا يلتغيتي للأشخاص هو يعلم لله عز وجل فقال له ولا نص حديث لا ولا بنص حديث فقال له حدثنا بنص حديث هو قال ولا بنص حديث قالوا إذن طلبهما أن يحدثهم بحديث قالوا إذن حدثنا بنص حديث قال اختاروا سند أم المتن هنا قال لهم اختاروا سند أم المتن فقال له رجل هذا الرجل يريد ان يمدحه كما يقول الخطيب يريد أن يمدحه الى نفسه انت عندنا اسناد انت عندنا اسناد يعني ننتظرش ننتظر إن تقول المتن فقط اسناد نريد المتن فقال لهم كان ابراهيم يدحرج الدلو كان إبراهليم يدحرج الدل أنتم كيف تنظرون إلى هذا الواحد قرأ كذا ولهذا قالوا لا بد من الشيخ يقول هذا في قلة حياة وفي كذا و... وعنده كلب يطلقه على الطلبة ولما جاءوا مرة كل مرة إذا جاء الطلبة يطلق عليهم الكلب مرة أخرى أطلق عليهم الكلب ومع ذلك لازموه حتى جاء مرض ومات الكلب لما جاءوا خايفين من الكلب لما دخلوا ما وجدوا كلبا فلما رأاه بدأ يبقي فقالوا مالك يا شيخنا قال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر اذا معنى هذا إذا سمع واحد يعني الطالب اذا جاء وطرق الباب في غير الوقت وقلت له يعني مشغول اذا قلنا نرجعوه رجعوه وازكلو لكم ولكن ماذا يفعل هو وما ادريش يتكبر وما وكلام طويل قالوا حتى على الامام مالك الامام مالك لما كان قالوا بأنه لما بدا الامراء يزورونه بدا يتكبر على العامة وحاشاهم من ذلك المهم الشاهد الخطيب اعجبني قال ضن ضن بخل ضن عليهم أن يحدثهم بحديث ينفعهم ضن عليهم أن يحدثهم بحديث ينفعهم ثم قال استدرك يعني عندك الضن ولا يتصورن أحد أن هذا الفعل من هؤلاء السادة فعل شائن ولا يتصورن أحد أن هذا الفعل من هؤلاء السادة فعل شائن بل كان من أجل أفعالهم لماذا؟ لتاديب طلاب العلم كان من أجل أفعالهم لماذا؟ لتأديم طلاب العلم ولذلك أصبح الآن يعني بين عشي وضحار طالب ماذا يقرأ بدل ما يقرأ كتب العلم التي يستفيد منها يقرأ كتب الردود ماذا تظنون ماذا ماذا يستفيد فلان كافف فلان فاسق فلان مبتدع فلان نعنا فلان, فلان علينا فلان, فلان علي ضاع العلم ضاع العلم فللأسف <تصفيق> إذا كان أعمش قال له مرة عبارة أعجبتني لو كنت بقالا لستقذرتموني لو كنت بقالا لاستقغرتموني وما رفعني إلا الحديث وما رفعني إلا الحديث هذا إن شاء الله لعل لنا إليه عودة المهم الشاهد هو كما قالوا لأنه واضح من لقبه شنو لقبه الأعمش لعمش كان في عينه ولذلك قيل له الأعمش فالمهم الشاهد فين عندنا أين عندنا الشاهد أنت عندنا إسناد ما أنت عندنا إسناد أو سند محتمد. أنت معتمد ليس لي سند إلا الله ليس لي معتمد أعتمد عليه إلا الله إذن هذا هو السند من حيث اللغة فالإسناد في اللغة مصدر إيش مصدر ماله؟ أسند يسند إسنادا في تصريف يقال أسندا في الجبل ما معنى أسندا في الجبل؟ أسندا في الجبل صعد فيه، صعد فيه واضح؟ إذا هذا هو الإسناد والسناد لغة ما هو؟ اذا فهم الإسناد ما هو السند لغة ما قابلك من الجبل وعلى عن السفح ما قابلك من الجبل وعلى عن السفح يقال له يج يقال له السند فهمت يا مزار؟ ما قابلك من الجبل وعلا عن السفع قيل له إيش؟ قيل له السند ماذا تفهمون من هذا ماذا تفهمون ماذا من هذا مجرد لا وما هو مجرد كلام يعني عمليه الصعود في الجبل تشبه ماذا عمليه الصعود في الجبل ماذا تشبه تشبه عمليه الصعود في السند بيتنا إذا معنى أنها تشبه إيش عملية الصعود في الجبل ماذا تشفي قلنا عملية الصعود في السند عملية الصعود في السند فلذلك قالوا هذا التعريف فهمت الآن ولا ما فهمت؟ فهمت يا نزار أنا رأيت يعني تنظر إليه ما أدري فهمت ولا لا؟ لا ما لكم أن لا فهمنا شيء ها ذم معنى ما لا الصعود في الجبل تشبه إيش الصعود في الجبل ما تشبه؟ الصعود في السند في السند ها في السند واضح طيب لماذا سمي السند سندا لماذا قيل له سند لماذا سمي السند سندا الجواب سمي سندا لأ لاعتماد الحفاظ عليه في ماذا حفاظ عليه في الحكم على المتن صحة وضعف أو قل صحة وحسن وضعف، فهو يعتمدون عليه فلذلك كيف له السند لأن السند ما نعيش المعتمد المعتمد فهمتم هذا؟ أرجو أن تكونوا قد فهمتم أنت نظام فهمت؟ ما أدري الرأس الكبير يا, يا عالم يا ظالم لا تقولي بان النبي صلى الله عليه كان راسه كبيرا ان النبي صلى الله عليه كان صاحب الوحي والعلم وما ادري انا أتكلم عليك ها ها اختار واحده يا اديزار عالم ولا ظالم وحده ان شاء الله ما ادري نرجو نرجو وكذا ركزوا معي سمي الاخبار عن طريق المتن ماذا سمي ها الإخبار عن طريق المنطقة ماذا يسمى أصلاً يسمى سنداً يسمى سنة. ولذلك الإخبار عن طريق يقال له مسند لماذا قيل له مسند لاعتماد النقاد في الصحة والضعف عليه وهذا قيل له إيش قيل له سند نقول مسند ونقول سند وهذا سيئة إن شاء الله فقط لذلك نقول مصطفى اسند الحديث ماذا نقول؟ اعطوني مضارع مضارعه اسمد اسندت الحديث اسنده وما معنى اسنده عزوته اعطني مضارع عزوته ام مضارع عز اعزوه عزوا اعزوه عزوا لان قالوا الاصل هو راجع الى المسند والدار فيكون معناه اسناد الحديث اتصاله في الرواية اتصال أزمنة الظهر بعدها ببعض أزمنة الظهر تنقطع يعني متصلة فكذلك اتصال في الرواية اتصال أزمنة الظهر بعدها ببعض اليوم جمعة صحيح غد السبت ممكن يوم جمعة يكون الاثنين لا يمكن فكذلك الإسناد لابد أن تكون الرواية تتصل كما تتصل أزمنة الظهري بعضها ببعضها ببعضها ببعضها ببعض بعضها ببعض <تصفيق> نعم صحيح فهمتوا هذا؟ فهمتوا هذا المقصود الآن؟ فأنت سمت فأهمت؟ فإذن قالوا بأن المسند هذا الحرف يرجع إلى المسند يعني لابد أن يأتي بإسناد متصل إلى المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا هذا لو كلام آخر فهمتم ماذا فلذلك كان السند من حيث اللغه يطلق على معنيين ايضا كالاسند يطلق على معنيين ما هو المعنى الاول المعنى الاول ذكرناه لكم وهو مرتفع وعلا من سفح الجبل صحيح مرتفع وعلا من سفح الجبل هذا المعنى الاول ها صد هذا المعنى الاول معنى الثاني هو الملجا والمعتمد الملجا والمعتمد ولذلك نقول فلان سند الملجا والمعتمد هذا المعنى الثاني نقول فلان سند ساند او سند فلان فلان سنة. سند فلان ركزوا معي هذه المسائل مهم جدا ها انت تصبر فلان سند فلان معنى سند فلان اذا كان يلجا اليه ويعتمد عليه فلان سند فلان معنى يعتمد عليه في ماذا في اموره في اموره فكذلك السند نعتمد عليه في ماذا في الحديث اذن له كم معنى الاسناد كم له معنى الاسناد معنيان والسند كم له معنى معنيان انا نظمت ايضا هذين المعنيين فقلت ولغة ما قد علا من الجبل ولغة ما قد علا من الجبل لانه يلجا له ويعتقل يلجا له ويعتقد ها ولغة ما قد علا من الجبل لانه يلجا له ويعتقل يلجى له ويعتقل واضح لا هذه الف... يلجى له ويعتقل يعني يربط به وسميت به رجال الخبر وسميت به رجال الخبر لانه يقوى رجال الخبر قلنا له. لانه يقوى بها فاختبري لانه يقوى بها فاختبري ها ثم قلت لقائليه لقائليه اشبع الله لقائليه حتما مسندا لقائليه حتما مسندا ما, ما اقرب العلماء من نهج الهدى هذا هو الاصل على ان كثيرا من علماء الحديث لا يفرقون بين السند والاسند كما قلنا سابقا كثير من علماء الحديث ماذا يفعلون لا يفرقون بين ها لا يفرقون بين السند والإسند ولذلك ماذا قال السيوتي ماذا قال ما السيوتي والسند الإخبار عن طريقي متن كالإسند لدى فريقي هكذا يقول ما تحفظ النفية assiyuty والسند الإخبار عن طريقي متن كالإسند لدى فريقي كالإسند والسند ما هو الإخبار عن طريقي متن كل اسناد لنا ذا فريق. السند والاسناد عند الفريق. فهمتوا البيت؟ يعني السند والاسناد شيء واحد. عند فريق من محددين السبع عند فريق. فهمتوا البيت؟ عند فريق واضح. والذين فرقوا. ماذا قالوا؟ قالوا إن السند المراد به ماذا؟ المراد به معنى اللغوي ولا معنى الاستراحة. معنى الاستراحة. والاسناد المراد به ماذا؟ معنى اللغوي ولا معنى الاستراحة. معنى اللغوي. ثيم توقف انت ماذا ها اعيد السند ماذا قال المربي ماذا المعنى الاصطلاحي ولا السند المعنى الاصطلاحي والاسناد ما المراد به المعنى اللغوي المعنى اللغوي ولكن ما هو الصحيح هذا الذي قال لكن ما هو الصحيح الصحيح أن يقال ان السياق هو الذي يوضح المراد هذا هو الصحيح وفي كلام طويل لا أريد أن ادخل فيه ولكن الصحيح قالوا إن السياق هو الذي يوضح المراد السياق هو الذي يوضح لنا المراد ولهذا كان الراجح أن يقال ركزوا معي, ركزوا معي هذه. أن يقال إن السند والإسناد والطرق إن السند والإسناد والطرق الفاض مترادفة عند جمهور المحدثين إن السند والاسناد والطرق الفارم مترادفه عند جمهور المحدثين. فهمتوا هذا؟ نعم. طيب. إلا أن كثيراً من المحدثين يستعملون الطرق على الاسناد إلى ماذا؟ إلى الراوي الذي يرجع إليه الحديث. هذه اللي أحببته النبي أن عليه الصلاة والسلام. إن كثير من المحدثين يستعملون الطريق. على الإسناد إلى الراوي الذي يرجع إليه الحديث. راوي الذي يرجع إليه. يكون مضار يكون الحديث مدار عليه، يكون مضار الحديث عليه. ماذا يقال له هذا؟ قالوا الطريق. هذا فرقوا على أن الطريق يستعمله أوليما على الإسناد إلي, إلى الراوي الذي يرجع إليه الحديث. ماذا يقولون؟ هذا نحن نصل الآن مع بعض المشايخ كتاب العلل ابن أبي حاتم نجد كثيرا عبارة يستعملونها يقول هذا الحديث يروى من طرق عن أنس هذا الحديث يروى من طرق عن أنس أو عن الزهري أو يقول أيضا أو يروى من طريق فلان عن أنس أو عن, عن الزهري ما المراد به هنا ما المراد به هنا ها سبب صنه المراد به مقصود به ها الطريق هو الطريق يقول هذا من طريق فلان من مرابي اسناد ماذا قلنا لكم كثير ما يستعملون الطريق على الاسناد الى الراوي الذي نرجع اليه الذي يعتمد عليه الذي يرجع اليه هذا يقصد به الطريق الذي يرجع الى الاسناد الذي يرجع الى فلان فهمت ولا ما فهمت الطريق إذا اطلق على من يستعملونه لا ما هو الطريق والإسناد والسند انما مترادفه لكن الطريق قد يستعمله بعض اهل الحديث على الاسناد الى الراوي على الاسناد للراوي. الى الراوي الذي يرجع اليه مثال اعطينا مثال مثلا ما ذكرت لكم؟ هذا الحديث يروى من طرق. من مراد يروى من, من طرق؟ بأسلح. الإسناد إلى الراوي. بإسناد إلى هذا الراوي الذي يرجع لي الحديث. بإسناد إلى هذا الراوي الذي يرجع لي الحديث. فهمتوا الآن هذا؟ طيب. فهمتوا الآن؟ إذن عرفنا الفرق بين السند والإسناد والطريق. لكن بقي أنه نبيه على شيء. وهذا من باب الطرع كما يقولون. بما أننا تكلمنا على معنى الطرق والسند والإسناد وهل بينهما فرق الأم لا المناسبة تقتضي أن نتحدث, أن نتحدث عن ماذا؟ أن نعرف المتن ليكون جزءا متماً للفائدة فما هو المتن من حيث اللغة؟ لأنه سيأتي لكن لا لا الان ما هو المتن من حيث اللغة؟ المتن لغة له ثلاثة معاني ركزوا معي جي المتن إذا أطلق يطلق على معاني ثلاث المعنى الأول ما صلب من الأرض وارتفع هذا يقال له إيش قال المتن ما صلب من الأرض وارتفع هذا إيش هذا يقال له متن ومنه قيل متن الرجل ماتونا ماتونا على وزن ماذا على وزن كاروما ها نعم وما معنى ماتنا الرجل إذا صلب إذا صلب قال ماتنا الرجل إذا صلب هذا يقال له ماتنا على وزن قلنا على ماتنا الرجل بوزن المسند بماذا يقويه يقويه بالسند المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحاري أو إلى التابع هذا الأول إيش هو قلنا؟ ما صلب من الأرض, من الأرض وارتفع. وارتفع لذلك يقال متون الرجل إذا, إذا صلب لأن المسجد ماذا يفعل يقويه بالسند ويرفعه يقويه بالسند ويرفعه يفهم هذا؟, هذا طيب الثاني المتن يكون ماخوذ من ماتنت الكبشة ماتنت الكبشة وما معنى ماتنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته وكي يسمى في اللغة واستخرجت بجلدة يسمى صفنا إذا شققت جلدة صفنه ها. بيضته وصفنه واضح؟ واضح اذا يعني هذا مأخوذ من ماذا من ما متنت بكبشه اذا شققت لا تقل شققت هذا خطا اذا شققته لا تقل شققته انا لم اذكر لكم قاعده عندما يكون التفسير باي التاء تضم عندما يكون تفسر بإذا تفتح إذا فسرت إذا كنيت بأي فعل تفسره فضمك التاء ضما معترفي وإذا يوما بإذا ففتحك التاء ففتحك التاء ها؟ متنت الكبشاء إذا شققت بزارة الناس يعني كثير من الناس يخطو فيها ويظنوا على أنه إذا شققت وضغط لماذا هذه مسألة أخرى ترجع إلى لأن أي تضاف المفرد أما إذا تضاف إلى ماذا؟ إلى الجمل ولذلك نقول شققت ما إذا قلت شققت على أنك ضفتها المفرد القول على اضافتها المفرد قول ضعيف وأنزموا إذا إضافت إلى جمل الأفعال كهون إذا اعتالا كما أن حيث حيث الأفضل أن نقول حيث سهيل ولا حيث سهيلين ولكن سمع حيث سهيل حيث طي العمائم هذا ضعيف لكن الصحيح يقصكون حيث طي من حيث اللغة مش من حيث اللغة يجوز من حيث اللغة ولكن ضعيف لأن حيث تضافل إلى الجمل ولذلك قال ابن ها وألزموا اضافه الى الجمل حيث واذ وان ينول يحتمل الفيلم تحفظونها طيب على كل ها يقال متمت الكبش اذا شققت صفنه و بيضته واستخرجتها فكان المسند ماذا فعل هنا في الاول ماذا فعل المسند دفع الأول كان المسلم رفعه يرفعه هنا كان المسلم استخرج المتن شق الطريق واستخرج المتن واضح كأنه استخرج المتن فهمتم هذا؟ هذا المعنى الثالث المعنى الثالث يكون على ما نتكلم الآن على السند ولا على اسم متن جيد ما انتم معنا؟ فيكون هذا مصدر المعنى الثالث المتن مصدر تقول متنت فلانا متنت فلانا فمتنته أو ما تنت فلان ما تنته بالإشباع ما تنت فلانا فمتنته إذا منا إذا غالبته في ذلك واشن نقول اذا غلبته لا اذا غلبته ما تنته فلانا فما تنته اذا غلبته في ذلك اذا غلبته في ذلك اذا لا تنسوا هذه عندما يكون التفسير باي تكون مضمومه عندما تكون باذن تكون مفتوحه فما تنته فلانا ما تنته فلانا فما تنته ما معنى هذا اي غلبته احسن لا احسنت انا قلت لك انظر انت بشيء جديد يعني غالبت فلانا فغالبته ماتت فلانا اذا غالبته في ذلك واضح طيب يعني ماذا غلبته تفوقت عليه صحيح ها كان وقع هناك بينكم مغالبه فغلبته وتفوقت عليه فهو ماخوذ من هذا من المماتنا فيكون مأخوذ من ملا من المماتنا ما هي المماتنا هي هي من هذه تنتبهوا لها هي المباعدة في الغاية لأنه غايتة إيش إذا كان السبب كان هي في الغاية لأن لأن غايت غاية السند لأنه غاية السند معنى غاية. هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام وهو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام فهمتم هذه كم معنى ذكرنا المعنى الأول ما هو المعنى الثاني ما أخذ من ما تنتو إذا أنت إذا إذا استخرجته؟ لا، إذا استخرجت <تصفيق> <إذا> استخرجته. <تصفيق> طيب. المعنى الثالث مصدر. <تصفيق> ما, ما؟ <تصفيق> المصدر؟ نعم. مباعدة مباعدة في, مباعدة في الغاية. لأن السنة هو؟ <تصفيق> منتهى. واضح؟ <تصفيق> واضح. هذه المعاني. ركزوا فيها جيدا ولذلك أنا نظمت هذه المعاني الثلاث. وفي اشتقاق وفي اشتقاق المتن خلف العلماء وفي اشتقاق المتن خلف العلماء ها ماذا تريد وفي اشتقاق المتن خلف العلماء في البعد اذ لها رفعت السند عفوا وفي اشتقاق المتن خلف العلماء ومنه نجل نَجْلُوا مَا أَتَامٌ بَهِمَا معنى نَجْلُوا معنى نَجْلُوا نظهر ونوضح. وفي اشتقاق المتن خلف العلماء ومنه نَجْلُوا مَا أَتَامٌ بَهِمَا هذا أَتَامٌ بَهِمَا أنا استعملت هذه العبارة لأنها مستعملة وإلا فهي لا يقال لهم استبهما ولا يقال من بهمه كما قالوا منبوا على ذلك في التمييز والحال من بهمه من الذوات او من بهمه من الهيئات هذا للتنبيه قالوا الصحيح يقال مستبهمه لا يقال من بهمه كذلك انا قلت هذا من يعني لان المصطلح مشهور التعبير مشهور واضح لكنه أفضل مستبهمه هذا هو الاصح وفي اشتقاق المكنى خلف العلماء خلف العلماء ومنه نجل ما تام بهمة من المماتنة, غاية المدى من المماتنة غاية المدى من المماتنة غاية المدى في البعد إذ لها رفعت السند في البعد إذ لها رفعت السند هذا كم معنى هذه؟ هذا ثالث ثالث بقيرك معنى الثالث لا يوم لما من المماتنة غاية المدى في البعد إلاها رفعت السند رفعت السند أو ما من الأرض صلابة حوى أو ما من الأرض صلابة حوى أو ما من الأرض صلابة حوا نعم وسمي السند جراء القوى جر جراء القوى قوة بضم القاف وفتح الوع ها وسمي السند جراء القوة على وزنه قوة على وزني فعال قوة على وزني فعال ماذا قال ابن مالك من وقد يجيء جمعه على فعال وقد يجيء جمعه على فعال ماذا وقيا لكم ها ومن ما تنت الكبش أي شققت. لاحظوا مند صبي ومن متنت تنت الكبشة أي شققت جلدة بيضاء لها استخرجت ومن متنت تنت الكبشة أي شققت جلدة بيضاء لها استخرجت لماذا أنا ذكرت السبب ومسند المتني له مستخرج ومسند المتني له مستخرج هذا البيت, البيت ها ومسند المتن له مستخرج هذا البيت الاخير المتني لا تقف ومسند المتن له مستخرج قد لاحظ وصبحهم انبلج قد لاحظ وصبحهم انبلج ها ومسند المتن له مستخرج قد لاحظ وصبحهم انبلج قد لاحظ ها ظهر هذا وصبحه واضح منبلج فهمت هذا فهمتم هذا المعاني جمعناه؟ ها جراء جراء من اجل هذا اجل القوه نعم جراء القوه طيب هذا المتنحي اللغه له ثلاثه معاني ما هو المتنحي حسب ما ينتهي اليه غاية الاسناد او السند من الكلام ها طيب ما ينتهي إليه يعني من ألفاظ الحديث إذا كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا ولذلك ماذا قلنا فإنتظر ما ينتهي إليه غايه السند من الألفاظ يعني من الكلام ومن الألفاظ الحديث أو الأخبار أو الآثار على من يرى الفرق ولذلك قلت في هذا من حيث الاستلاح ماذا قلت وفي استلاحي منتهى له السند وفي استراح منتهى له السند يجوز في استراح منتهى له السند من الكلام كيف كان قد ورد معنى كيف كان قد ورد مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوع ها وفي استراح منتهى له السند من الكلام كيف كان قد ورد هذا من حيث الطرق بقية لنا المسند والمسند ما أنهم ذكرناهم فلا بد أن نتكلم عليهم إن شاء الله لكن ليس الآن لعل غدا إن شاء الله ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق العقيدة غدا طيب الأسبوع القادم الأسبوع القادم إن شاء الله وفي حقيقة النخبة تحتاج إلى أكثر من درس النخبة تحتاج إلى أكثر من درس والنخبة تحتاج إلى تأمل وإلى فقرات قل الإخوة في الغرفة هل تريدون أن نسير بهذه الطريقة ولا تريدون أن نفر بسرعة؟ ها؟ أسأل الإخوة في الغرفة قل ما هل تريدون بهذه الطريقة يسير الدرس ولا نختصر؟ ماذا قالوا في الغرفة؟ استفدت. ها؟ قل إذا شئتم نختصر اختصرنا وإذا شئتم نسير هكذا نحل فقرات النص. نريد سلطة. ها؟ نريد سلطة. هكذا أفضل. لا يعني أنا حاليا هكذا أفضل. هذا أفضل أنا حاليا يعني لا أزيدكم ولا ولا نصف حديث لكن إن شاء الله ممكن ممكن دحرز إبراهيم ممكن ندحرج الدلولي لمصطفى عندي مسائل أخرى عندي مسائل أخرى مع بعض المشايخ فإن شاء الله نخصص وقتا آخر بإذن الله يا عز وجل. اذا هكذا, أفضل هكذا بهذه الطريقة خير ان شاء الله نظنطنا من يقولون على أننا نتوسع وعلى أنني أغفل أشياء الحقيقة لكن من أتقن النخبة بهذه الطريقة يسهل عليه اتقان ألفية الحديث العراقي والسيوطي وعندما ترجعون إلى شرح السيوطي في الألفية ولا ترجعون إلى شرح العراقي هو فتح المغيث يعني فتح المغيث هما إسماني يعني أحدهما للعراق والثاني لش... لترميله السخاوي بتخفيف الصخاوي. فإذا رجعتم يعني خذوا الكتاب في الأول وانظروا ما قرأناه ستجدون دقة ان شاء الله وتفهمون هذا الكتاب أما عندما ندخل في المتواتر ونذكر أيضا الأنواع بإذن الله عز وجل يسهل عليكم وتسهل عليكم كتب المصطلح قل الإخوة أنا يعني هل في إشكال أو شيء؟ ممكن سؤال خارج عن الموضوع. نعم هو؟ يعني الموضوع. قال شيخنا السلام لما نريد منكم بارك الله فيكم الفرق بين من يترك الصلاة. سؤال يعني نح من يترك الصلاة حتى يموت وتارك الواحدة من غير عذر وهل تصح نسبة القول بتكفيره أي تارك للصلاة؟ الواحدة لابن تيمية رحمه الله أي نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء السابع من مجموعة الفتاوى قال الأئمة الذين قالوا بعدم تكفير التارك الكلي دخلت عليهم شبهة الإرجاء دخلت عليهم شبهة الإرجاء لم يقل بأنه مرجئة ولكن قال دخلت عليهم شبهة الإرجاء والصحيح مسألة خلافية والذي قال كما قال الحميدي شيخ البخاري وغيره قالوا إذا كان ما صلى ولا فعل شيء كيف يكون مسلما لذلك العلماء يفرقون بين الترك الكلي والترك الجزئي إذا كان الإنسان يصلي كما هي صلاة القياد ويقولون صلاة العمال والقياد أيام الجمعة والأعياد أيام الجمعة والأعياد فقط أو يوم الجمعة والأعياد ها وربما يصلون على جنابه على كل يعني إذا كان الواحد يصلي ثم يقطع وما المغرب يقول لك يصلي وكيقطع مجال لما يطلع ولكن صحيح أنه على أنه يكون مسلما على الراجح بل حتى الامام أحمد الامام أحمد عنده على ان تارك الصلاة كافية هناك تفصيل أنا عندي بحث في الموضوع أنه لا يرى كفره ولكن يقول هذا الحكم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك كفا كفر, كفر وقلنا النبي بين الرجل والشرك والكفر ومن ترك الصلاة المتعمد الفاوة كافر أما زيادة جارة شادة قول النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما وص به الصلاة والمملكة الصلاة أيمانكم وقول عمر لحظة في الإسلام لمن الله صلاه له وقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغير بعض الصحابة لا دين لمن الله صلاه له لا إيمان لمن الله صلاه له ابن القيم ماذا يقول؟ يقول هذه الأحاديث متشابهة لكن معانيها عند مثل هذه الأحاديث لم يقل في هذه بالذات معانيها عند قائلها وفي كتاب تارك الصلاة قال يرى انه كاف بينما محبنا ماذا قال قال أعطاه النبي الصلاة من الحكم الأخير كيف الحكم الأخير يعني مثلا من ترك الصلاة تعطيه نفسه وتسول له أن يترك الصيام وأن يترك الزكاة وأن يترك الحج وربما يتركش يترك شهادته حالف به يكون كافرا، فبه يكون كافرا، كافر. والإمام أحمد يقول بأنه كافر إذا كان ترك الكلي مش الجزئي، ترك الكلي. أما هناك من قال حتى ترك الجزئي كفر به صاحبه يكون كافرا، وينسب القول لعكرمة وينسب ايضا للظاهريه والقول بأن الإمام أحمد يقول بتكفيره يعني ما ذكره أصحاب الفروع. أصحاب الفقه الحنبلي وليس هناك رواية صحيحة عن إمام أحمد وحتى رواية التي ذكروها بأن الإمام الشافعي ناقشه في المسألة وقال له يا أحمد أنت ماذا تقول في تلك الصلاة قال كافر قال نريد أن ندخله في الإسلام قال يقول لا إلي الله قال رجل يداوم و قالوا فسكت هذه ذكرها السكي وذكرها شيخنا الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في فقه السنة ولكن سكت عليه لكن قصة باطله منكره قصة باطلة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة يرون أنه مؤمن عاصي هذا طبعا إذا كان لا ينكر يقول الصلواجي ولكن الله يهدنا أما الذي ينكر بإجماع المسلمين إنسا وجنا على أنه كافر فاهم بقي الإمام مالك أيضا كونه يقول مؤمن عاصي يحتاج إلى روايه ليس هناك روايه الإمام الشافعي ربما تجدون أقوالا في كتاب الأم لكن إمام مالك ليس هناك عنده قول رواية يعني أقوال أئمة التابعين للمذهب لكن هل هناك رواية عن الإمام مالك؟ لا لا أبدا لكن معروف المذهب على أنهم يقولون مؤمن عاصم هكذا يقولون مؤمن عاصم واضح؟ ولكن يختلفون في الحكم حتى المالكي يقالوا يبقى قدر الركعة إذا لم يصل لنا كل يصل إذا لم يصل لنا قال يقتل حد لا كفر ومعنى أنه يوصل على عليه فالصحيح أن التارك الجزئي لا يكفر والله تعالى أعلم وحكم السلام عليكم <تصفيق> شكرا قال يعني يتبعني السؤال قال هل يبرأ الرجل من الإرجاء بقوله أن الصلاة من الإيمان فقط وحين التفصيل يحيد إلى القول بأنها شرط كمال هذا يكون ما ينطبق عليه ما قاله الإمام ما قاله الإمام ابن تيميه رحمه الله دخلت عليه شبهه الارجاء يكون قد دخلت عليه شبهة الإرجاء أما عندما يقول لأن عبد الله المبارك قال من قال الإيمان قول وعمل فقد برئ من الارجاء لكن قول شيء نظري شيء واعتقاد شيء لكن عند تطبيق شيء آخر فكثير منهم يقولون على أن الإيمان قول نوع عمل ولكن العمل بعد ذلك ما هو فهل هو يعني يكون خلاف رفضي مسألة خلافية وإن شاء الله نصل في العقيدة في الفهم العقيدة وسنتكلم على مسألة الايمان وترون على أن هذا الخلاف الذي يذكر السائل ناتج عن تعريفه من الإيمان بأنه التصديق وهذا خطأ وسترون التفصيل وما قاله وما ذكره بعض اهل اللغة بأن عليه إجماع على أن الإيمان هو التصديق رده أيضاً أهل اللغة بأن هذا خطأ وابن تيمية فرق فروقات عجيبة مما يدل على أن هذا الرجل عاقم النساء أن يريدنا مثله عاقمت النساء أن يريدنا مثله فسترون التفصيل إن شاء الله كما سنشير إن شاء الله إلى ما ينسب لأن الإيمان مالك يقول الإيمان يزيد ولا ينقص ومن قال بأنه ينقص النقصان هو الكفر هذا أثر وارد ولكنه ضعيف بأن الامام مالك نفسه كان يقول الإمام قول وعمل يزيد وينقص كما سيأتي إن شاء الله وتابعونا في حلقه مفهوم العقيدة وهي دائما يوم السبت باذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله ونفسر فيها اليوم ما شاء الله ما, ما وقع ها؟ إن ده أنت أكدت على إن لما كي وصل شيء الشيء كي وصل.